غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات, وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله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 أجيب دعوة الداعي إذا دعى فليستجيب لي واليوم نوبي لعلهم يرشدون. اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 جاء نصر الله والفتح ورايتنا سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين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 الله الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفأ الله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 وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس كف ليس فوقك شيء لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام الكبير المتعال العزيز الجبار سبحانك ربنا أما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ما أحلمك على من عصى وما أقربك ممن دعا اللهم صل وسلم على نبيك محمد كما صليت على إبراهيم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 تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيته ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل لا غائل ولا اله النار الله نصيرنا وجعل الجنه هي دارنا ورانا يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتج اذل اللهم ان تقصيرنا اللهم لا تجعل حظنا من صيام الجوع والعضل. ولا تجعل حظنا من قيام السهر والتعب يا من لا تغيضها النفق يا من يجيل ولا يجار عليه يا من يقول للشيء كن فيكون الهنا وسيدنا لقد غارت النجوم ونامت العيون وانت ملك حي قيوم تتنزل في الثلث الأخير من الليل، فتقول هل من داعٍ فاستجب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الهنا ها نحن قد رفعنا الكف الضراء فلا تولنا الحرمان نسالك يا ربنا ان تجعلنا في هذه الليله الليله المباركه ان تجعلنا من اعتقائك من النار اللهم لا تحرمنا من جنان اللهم ان حرمتنا ذا فإنه لا قوة لنا إلا بك إلهنا نسألك يا ربنا مسألة المسكين وندعوك دعاء الخائف الوجل هؤلاء عبادك وقفوا بساحتك وتعرضوا لكريم نفحات إلهنا لا تصرف وجهك الكريم عنا يا فرجنا إذا أضلقت الأبواب يا رجاءنا إذن لدينا في جنات جنات النعيم يا رب العالمين اللهم اجمعنا بهم يا حي يا قيوم اجعلنا بمن ينادون غدا في الدار الآخرة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ولا تجعلنا ممن يقال لهم في جهنم اخساوا فيها ولا تكلمون اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم اللهم من اراد ببلادنا وبنسائنا وبشبابنا سوءا اللهم فأشغله في نفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم دمره تدميرا اللهم لا تذبع له رايه ولا تحقق له غايه يا رب العالمين اللهم ملك البلاد اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصره على أعدائك يا رب العالمين اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة واجعله وأعوانه واجعله أعوانه. اللهم وفقه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين إلهنا وسيدنا ومولانا يا مجيبا لمن دعا يا قريبا ممن ناجاه يا الله نسألك يا قوي يا عزيز يا فعلا لما يريد يا ذا البطش الشديد نسألك ان تنزل غضبك وعقابك على الصهاينه المعتدين اللهم عليك بهم وعلى كل من طغى وتجبر على عبادك المسلمين اللهم انصر إخواننا في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان رحماك رحماك بالنساء الثكالى والأطفال اليتامى والشيوخ الحيارى نشكوه إليك أنفساً أزهقت ودماءً أريقت ولسان رملت اللهم اغفر لبوتاهم واشف جرحاهم اللهم اكس عاريهم وأشفع جائعهم اللهم اكس واشف مرضاهم يا رب العالمين اللهم امن روعهم واغفر لنا يا ربنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الله